منحة مول البر فيما زاده كتاب النشر للقراء العشرة على الشاطبية والدرة تأليف العلامة المحقق الشيخ محمد محمد هلال الابيار غفر الله له قال محمد هلالي راجيا الهه عقوا عميما كافيا حمدا لمولانا مصليا على محمد والآل ما تال سلا وها كما للكل نشر زاده عما بذرة وحرز ثاردة وما من الخلاف هاهنا لا يحل فيه وجه من كليه ما قبلي وآقر من ومنه جاب الأصبان الذكر ووال ومشنا طريق يقبل وازرق له طريق أولا فإن تركت ذكر الأصبان فهو وازرق موافقاني وإن لبعض ما لازرق تكت عنه يكون موافقا فيه فيما ممارسا فيما أقول الطيبه متابعا رموزها المهذبه مقتاصرا على الذي به قري ومهملا ما رده لنا دري وكل ما بالضعف من حذ وصف ذكوته إن كان من نشر أولف سميته من حاتم للبر بما يزيده كتاب النشر فقلت راجيا إله الصلق هدايتي إلى طريق الحق البسملة وسورة أم القرآن والإدرام الكبير بس ما لبين السورتين كم حما ولصب هانيوك قالوا نفهما لبزار القراط كله بالصادز ومحضا أوله أو محضا وأشمما في الثاني أو باللام عن طلادهم كما روى وباب أصدقوا بخلف غسوى ما يدغام خلف السوس والدور الفصل أو همز فلا ادرام بالتحقيق والميم والباء امهما ولا تشم وامنعهما في الفا لبعضهم ورجحوا ادرام غيب في جعل بالنحل مع ذهب وايضا لاقبل وامنه بالنجم اخراها وزد خلفا على الذي بدره في بل عذاب من جهنم ما مع مبدل الكهف وفي لتصنع والكاف في كان وكلا أنزلا لكم تمثلا لها وجعلا شورا وعنه البعض في جعال عب وقيل مثل بن العلا يعقوبهم والياء في معي إثناء إن غامه هداية حفتنا باب هاي وقصر يؤذه نؤته فألقه نصله نوله من فن يستاقه ذق مذ وصل قذ يرضه ذع وقصورا مذ خض وسكنها صبا والكل لن لم يره وحر في الزلزال قذ قصرة فلا في قطر من أرجئه نذ وشعبة فيها كبصر واصل قد يأتيه غيث يلي وقصر خلا وترذقانه بداس القيرها ولصبغاني جوبه انظر ضمها باب البد والقصر إن ينفصل فالقصر ليعدم الدظل يمن وأشبع مذول وَمَدَّ كل ومد للتعظيم كل من قصر عين قصورا للكل بينتين ذر ولين غير لفظ شيء جددا وعنه إسرائيل واسط وامددا كلام رد الوسط مع شيء فلا ولصبغانيوك قالونا ثلاث باب الأمذتين من كلمة وحققا أئنكم لنعام غر وسهلا أسجد الإسرام قر ومد وقصر مسجل اللبى ولا يقصر مَا إن سهلا وقبل ضمة بقصر باني والفتح لا تبدل لصبهاني آمنتم أقبط له تحقيقها لي واسألوا طهى وحقق ملكها لعراف وصلا زر وسلأ أعجمي لنا وأقبر ذكي وامدده مع ان كان مذ وابدلوا ائمه كلا لمن يسهل ومد سهلا لنصبهاني في سجدة وما بقص ثاني باب الهمزتين من كلمتين لو لزق طن وافق زاه غلا ونصبهاني ثان لن يبذلا باب الهمس المفرد يؤيد الإبدال خذ وابدلا بالخلف فيما يبدل السوسي حلا والمؤتفئ كلن بدا نبانا باقلص بغاني مطلقا لا جئنا نبات هيئ لؤلؤا وكا تؤويه تؤوير وقترئيا بأس نقرى مؤذن لألا وابدلي ناشيئة الفؤاد قاسئا مريد بأي ذي الفاوى اختلف سواها وتههلا بقاصة رآها كذا رأيت يوسف رأته مع رآه لموصفات رأيتهم تعجب مع أخرط ما أن وأف أنت وكأن أبا من لأم لأن أبا أذن الأعراف والقلب استكن في إبراهم وفي النسي أهمز ولا تبدل له أريت نوب أن ريا وان ومرث فث كهيئه له فظهر باب النقل والسكت على الساكن وغيره الان بالاخبار في خطف ولاصبغني معه في ملء اختلف وانقل بواو عادني الاولى بهر وبالذي خالف في السكت قر او ما عمو سول فتى وبعضهم في غير شيء او بلا تكتيع او عكس ذا ولو يكون حوفما وغيره إدريس مع مولى عمد وتركه في وجمر قادنا بل ران من راق بنص حفصنا باب وقف حمزه وهشام على الهمز وإدغام ذلك ودال قد وتاء التأنيف وتههلا لحمزة همزا حصل في البدء بكلمة قبل اتصل وتههلا عن آيف ومدى وأصر وعنواو وياء مدى فانقل وأدغم وهو أقوى في الصله والنقل عند ميم جمع أهمله وليه شام حقيقا في الطارف وأظهرا إذ عند دال منصف وأدغي من قال لقد في صادها معه الدمت والتاء في سجلها وأن فتتمز عنه في أظهر والتاء في الظلال بعاني أظهر باب إدغام لام هل وبل وخلف بل طبعة فز وكلها لو عدي معنون وضاد نخفها باب إدغام حروف قربت مخارجها. بالجزم في الفلق الفلزق معذتون بذتلا والاستقاظ غرت ورثت مزياتين نون والقلم نلم هدى إذا يعذب من بسمد فإذا يلهث مدن جود لنا فق دائما نداه زهدنا باب احكام النون الساكنه والتنوين ينغض يكن منقانق اخفي فقواه لا من ورا لا صحبه اليد عتصم باب الفتح والاماله وبين اللفظين مي الأواري واكلا يواري ثمار تبوخ القوار الباري عين اليتامى والنصارى مسجلا كماه سارى وتكارى قالا كذا كذاك سلا عنه والخلاف في هار بدا قاب مشاربوك في حرفي را وزاد شجا ان عابدون عابد ليه يلقاه مجات وشاربين للرا ات امر وقبل را كسر وكا مع مكرر من وفتحه قنع والميل فر والقلق فيها بشراء رما بلا نونين سرا و السدن أدرا رأى أوليهما صبا والجار جر الناس ضيع آتبا وحسرتا وويلتا أنى وقلفه وعثى بلا وقلف وخلف ورؤوس الآيلة روى حزن ومين الدنيا طلا وقلف إدريسا بغض يا غير الفهار والبوار بالفتحي تصل يا كاف ليها يا إذنها حاحلا يا سين قل الفد إذا وطاها جلا والميل في التوراة فد مهما يحل وغيرها للصبها لي لا تمن وما يمال التحوط للإنس كم إن كان للإدرس الغام أو وقف فمن باب إمالتها التأنيف وما قبلها في الوقف وبعد أهوى عشرها فطراتر قلب وقيل مثله حمزاتهم باب الراءات واللامات للأزرق الخلاف في مراء وشارر الإجرام والفراء عشيرة التوبات مع ذراع وذرى ذراعيه إرام ثراع تنسى صران حاصرت ووذرك وكبره لعبرة وذكرك لشراق ساحران مع وحذركم وإن يصلك شاكرا خيرا وذات الضم رقق في الأصح والقلب في عشرون مع كبر وضح ولا مصال صالح وعضاء وضا ولصب هانيوك قالونا عضا باب هيها تقف بالهائز واختلفا في نحو مكونات نظافا واقتاده قصر من ويا وادح لفيه من نمل رسب غادر من راقف باب يا اتي الاضافه بالخلف في مال الطول مزياسين لي والنمل لي قذ يا عبادي لا غلي لنعجة رغطي لواً وأنيا أوفي ثنى عندي بقص داعيا وسكنا للصب غاني ليا فيها وإخوتي وفي أوزعنيا في النمل والأحقاط محيا يا بلا خلف وفتحه ذروني حصلا باب يا اتي الزوائد دعاء من يستاق يرتع اختلف مع وقف اذاني زهاكي دوني لبشر عبادي يا عبادي فاستقواغ في التلاقي والتنادي بارقوا ولص بغنيوك ازرق وعنه التابعون اهدكم وإن ترن فرش الحروب من سورة البقرة إلى أول سورة المائدة يمله ثم وقل فنفق بنص قبل اتجدوا شم الملائكات خطواتها ابجر في اللوى قشب زهد سحقا رسى خير ويسر الذرو قد وباب يامركم بالاختلاس يد ما مطب وجبر الى الياصعيد ميكائيل حل الدين وابراهام من مهما اتى ننسق بفتحتيه لن ارنى واونس كنط اختلس فصيلة اكسر لذ يرى خاضر قليل بالساكنين القلف في التنوين مر والجر وزر معا يطار الثقل ثر بالقلف يبتق بسطة زر من يفيق ودبسطة العلمي زها وقف في ساء بز شددت وصل وفي كلان عما تكينا الحزب صفي. ها انتم لنصب غني مسجلا لا تبدلا واثبتا زهد جلا ما يفعلوا لن يكفروه ما قتلوا خفف وبالكتاب دع لنا وخاطب يظلموا شد مؤمنا لقرفت حنفق سكنا تعلو بنا من سورة المائدة إلى أول الروم. شنآن حرك ذق ورذوان. ومن ثان وذكر لم يكن سن ان يكن لذ مع ما تحتو فتحنا ذقغرر واقتار بسغر واكسر اضطر الخبر والمعز سكنه ويا بي سلسا اللعنة اشدد ناصبا حي اظهرا بالكسر اذن وضم يعكفون عن ادريس يا ولي يلقرح وافتحه واتسر يسره لا يحسب منك عن إدريسها يهدي افتحا حز واخفذ قوات كنبقي وفاجمعوا قل كن ودا بكر تكون صانعوا والنون في تتابعان خففا تسأل مما بالفتح لي واختلفا كله يضل يلهي ويغنيهم قهم وفي دخول قلمع كسر ضم وريجزي النون وياكم وافتحوا خطأا بتحريك لنا يسبحوا عما يقول الخلف غفآتوني اقطع لدني رمتسا قبصوني وبالخلاف اشدد وأشرك يأتي خذ يصف مز واجمع في الريح أذن عن إدريس ثم وضع عن أعليم غر غرور سكن هب في الحديد حركا وامدد زهو واكثر جيوب ص يقولوا زن يروا كيف صبى وحاذرون القلف لما يفعلوا كم ويعقلون من سورة الروم الى سورة سبأ نذيقهم بيائه خلف زرع وقصر أتوها من كثيرا بالمع سورة سبأ واختيها من ساءة أهل السكانون يوطوا صدم وافتح غنا يقصمون الكثرص والقاءل وسكنا من وافتحا حر بدا لا يعقلون القلفكم من, من سورة الصافات إلى أول سورة الفتح للصبهاني سكينا بالنقل أو آباؤنا عنه الصفى وقصلا رووا إليا تصل خاليطة النون ليها ولا تزد نونا أتأمونيا يدعون خاطب مز وقلب نونا بالخلف كم سيدخلون سمص ما يفعله الخلف يرسل يحسن النزيان قيب صانعا وآنفا لينذر الخلافة هب كرها بضم الليل والفنون لب من سورة الفتح إلى أول الحديد والقلق في أذى لدينا وما ألسنا همزه حب الزينة يصيرون السين مز والصاد وضم لم يضم معا عن بالقلبير من سورة الحديد إلى أول المعارج. ما زال قف يكون لك رندولا من خف يفصل من سورة المعارج إلى أول الغاشية. لا يساله ممهبا وبكرتمنا لا نون في سلاسل الذين لو انه غفوا جده وقفت غرر وقصر معقول قوارير راشك والثاني خاطب يشاءون كره وابقت شدهم ذقنا خيرا قصر تلا وثقل سج والط لا وتعذب الساكنين قصرا من سوره الغاشيه الى اول العلق مسيطر بالسين زمي وعطف وبعد بلى لا اربا قاطب شغف من سوره العلق الى اخر القران الكريم وأرآه قصره وامدد زمرة والناففات بالخلاف غاية وها هنا تمام نظم المنحة بحمد مولانا مفيض النعمه أبياته يمن جلي أرقت لنصحنا نصوصها تدونت فيا إله صعبه من راب وجعله مقبولا و سهل فهمه وصلي دائما على محمد وآله وصحبه الأماجد